سبيه له خجتهم ذهبة عند ربهم، وقوله عز جل وعلى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وياب الله إلا يفهم نوره ولو كريه الكافرون. وقوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله مسمّن نوره ولو كريه الكافرون. إن ثم مسمّن نوره أو مسمّنوره. والله مسمّنوره ولو كريه الكافرون. ويرادتهم كفّانوا لله بأفواهم إنما هي بخصامهم وجدارهم بالباطل وقد بيان في مواضع أخرى أنما أراده الكفار من اتحاظ الحق بالباطل لا يكون اتحاظ الحق بالباطل لا يكُون أنما أراده أنما أراده الكفار من اتحاظ الحق بالباطل لا يكون وأنهم لا يخلون إلى ما أرادوا بل الذي سيكون هو عكس ما, ما ارادوه فيحق الحق ومبصر الباطل كما قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكقوله ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون وقوله والله ميتم نوره ولو كره الكافرون وقوله تعالى فلنكذف بالحق على الباطل فيدمعه فاذا هو زاهر ولكم الويل مما تصفون وقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقوله تعالى انزل من السماء ما فسار توزية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتراء حليا وفي صغار حيه او متاع زمد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزمد فيذهب جفاء واما ما ينصح الناس فينقذ في الأرض كذلك يضرب الله الامثال الى غير ذلك من الايات الداله على ان الحق سيظهر ويعلو وان الباطل سيضمحل ويذهب ويذهب جفاء وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار ينفصال الحق وإذحاظه بالباطل عن طريق الخصام والجدال. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الآية الأولى ومنوصل الموصلين إلا مبشرين ومنذرين. بيان لوظيفة الرسل الذين أرسلهم الله إلى أهل الأرض وأول الرسل نوح عليه السلام وإن كان آدم نبي مرسل إلى بنيه ووصيه من مؤده شيث ابن آدم قام بعد أبيه بما دعا إليه أبوه وكان الناس بعد آدم كما مضى عشر قرون على ملة التوحيد لا يعرفون الاشراك بالله عز وجل وشرائع الأمم تختلف التكاليف الشرعية تختلف من أمة لأمة وإن كانت الامه تتفق في أصول الشرائع وتختلف كيفيتها تتفق في الصلاة وفي الصوم ولحوها من العبادات ولكن تختلف الكيفيات من شريعة إلى شريعة والمهم أنه لما فشى الشرك بعد هذه القرون لعشرة القرون فشى الشرك بسبب بسبب الجهل انجراس العلم وموت العلماء لما مات العلماء نسي العلم وكان العلماء في ذلك الزمن أهل العلم والصلاح من ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله ولا تَذَرُنَّ وَدًّا وَدًّا وسواع وَيَغُوْثٍ ويعوق وَنَسَقٍ قال ابن عبات رضي الله عنه ما هذه أسماء رجال صالحين وذكر المؤرخون بأنهم ماتوا في شهر واحد، فلما ماتوا في شهر واحد وسوس الشيطان للجيل الذي كانوا فيه يأمرونهم وينهونهم ويعلمونهم وسوس إليهم بأن هؤلاء القوم الصالحين إن أردتم أن تنشكوا في العبادة وتتذكروا ما كانوا عليه فسوروا صورهم واعبدوا الله عندها صوروا صورا هي رمز لأولئك المعبودين من دون الله القوم الصالحين فكانوا يعبدون الله عندها حتى انقرض الجيل الأول واتى جيل بعده ففعلوا مثل ما فعلوا وسوس لهم الشيطان ففعلوا كما فعل الجيل الاول يعني تمروا في البدع قبل أن يقعوا في الشرك ومن هنا نعلم ان دعوة شياطين الانس والجن مرحلية يعني يبدأون بشيء بعد شيء بالصغير قبل الكبير بالاسم الصغير قبل الكبير فبدأوا بالبدعة بدأوا دعوتهم لهم بدأ الشيطان دعوتهم بالبدعة اوقعهم في البدعة قبل الشرك ومن هنا قال العلماء البدعة بريد الشرك ينقلهم الشيطان من البدعة إلى الشرك جاء الجيل الثالث فغسوس لهم الشيطان وقال إن هؤلاء عن هذه الصور اللي هي رمز للمعبودين من دون الله ود وسواع وعقوث ويعوق ونفر كان يعبدونهم ويستغيثون بهم ويستمتعون بهم ففعلوا مثل ما فعلوا وكانت فشل الجهل ونسي العلم فأطاعوا الشيطان فأخذوا يستغيثون بأولئك الصالحين ولا يكذبون ولا يؤخرون إلا بوافقتهم فوقعوا في الشرك الأكبر والاستغاثة بغير الله والاستنجاد بغير الله واللجوء إلى غير الله وطلب جب المصالح ودفع المضار من غير الله فضرت عين الشيطان لأنه نقلهم من عبادة الرحمن إلى عبادته الشيطان الذي قال الله عز وجل مخبرا عن ابراهيم عليه السلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فطاعته عبادته في الشرك بالله تبارك وتعالى فجاء جاءت الحاجة إلى بعث المرسلين فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم المشركين فدعاهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك وبيّن لهم أن عبادة غير الله شرك أكبر تغضب الله وتوجب العقومة الدنيوية والاخرويه وطالت المدة وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا ولكن شم بكم عمي فهم لا يرجعون ولا يعقلون ف جاءت العقوبة بعد المدة الطويلة الف سنة الا خمشين عاما وكانت اعمارهم تطول جاءت العقوبة بعد ان أعلم الله نوحا بانه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن قال إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعش بما كانوا يفعلون. وقال وما آمن معه إلا قليل فأمره الله أن يدعو عليهم لأن الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بوحي أمره الله أن يدعو عليهم فدعا عليهم وأجاب الله دعاءه فيهم وقص الله الخبر علينا في قوله وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي صاحب دار لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنت إنك انتذرهم فتحكهم يظل عبادك ويعني بهم الطائفة المؤمنة التي آمنت بنا خاف عليهم أن يظلهم أولئك الطغاة ثم قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا الذي أعلمه بذلك لأن الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى ولكنه يطلع رسله على ما شاء من علم الغيب كما قال عز شأن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فأعلمه الله عز وجل أن القوم لا يلدون إلا فاجرا كفارا شديد الفجور عظيم الكفر لذا اهلكهم الله جميعا بالغرق أمر السماء أن تنطر فأمطرت وأمر الأرض أن تتفجر فتفجرت والفق الماء على امر قد قدر وأمر الله نوحا أن يحمل معه في السفينه التي كان يصنعها وقومه يهجؤون به ويسخرون منه وهو يقول لهم إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فشوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مبين.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 وفيها العظه لكل فرد من أفراد الأمة أن الذنوب سبب في العقوبات العاجله والآجلة وأن الطاعات أسباب النجاة وأسباب رضا الرب تبارك وتعالى في الدنيا والبرزخ والآخر فأمر الله نوحا أن يحمل معه من كل الزوجين اثنين من بني آدم ومن عالم الجن ومن عالم الوحش ومن عالم الطير ومن عالم السباع ومن عالم الشياطين من كل زوجين اثنين حكمة من الله أدلا لتؤمر الأرض بهذه المخلوقات التي نشاهدها على وجه الأرض نعلم الكثير منها والكثير لا نعلم بعد ذلك تتابع الرسل أرسل الله عز وجل هودا إلى قوم عاد وأرسل صالحا إلى ثمود وأرسل لوطا إلى قومه وأرسل شعيبا وأرسل إبراهيم وموسى وعيسى وأرسل رسلا متعددين وأنزل كتبا منها ما ذكره الله عز وجل وهو القليل ومنها ما لم يذكره أي من الكتب والرسل ما لم يذكره باسمه ولكن ذكره على سبيل الاجمال كما في قوله عز وجل ولقد ارسلنا, من قبلك رسل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك تتابع الرسل بعد ذلك ووظيفته مبشرين ومنذرين كما ذكر الله في هذه الآية رسلا أي أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من اطاع الله عز وجل برضاه وجنته بالملك الكبير الذي لا يفنى ولا يدين وليس له نهاية حياة طيبة مباركة دائمة لها بداية وليس لها نهاية كما قال الله عز وجل وشارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة أرض والسماوات والأرض اعدت للمستقيم ومنذرين للعصاد على اختلاف أصناف العصاد من مشركين ومبتدعين إلى غني ذلك من العصاق لا تحتدر من المعاصي لا يحتدر من المعاصي شيء كلها عواقبها وخيمة كبائر الذنوب صغائرها عواقبها وخيمة على أهلها ويجر بعضها بعضا الصغيرة تجر إلى فعل الكبيرة والكبيرة تجر إلى ما إلى ما هو أكبر منها والبدعة تجر إلى الشرك والشرك بالله غاية شياطين الإنسان والجن في دعوتهم في الخليقة جاءت الرسل تبشر المطيعين برضا ربهم وجنته وتنذر العاصين وتخوفهم عقوبة الله العاجلة والآجلة إن استمروا على معاصيهم ولم يتوبوا إلى الله عز وجل هذه الوظيفة العظيمة وكلهم اتفقوا كل الرسل والكتب اتفقت على وجوب توشيد الله تبارك وتعالى وأنه هو الفرع الأعظم وان وجد وجدت البراءه من ضده تقبلت العبادات وان لم يوجد التوحيد فان العبادات غيره لا تقبل ابدا لا صلاه ولا صدقة ولا صوب ولا اي عمل من الاعمال الصالحه اساس القبول هو توحيد الله تبارك وتعالى والبراءه من الشرك والمشركين لا ولا الا ببراء لا يكون موحدا حتى يتبرأ من المشركين ومن شركهم كما قال الله على إبراهيم ابراهيم اني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلا يكون الإنسان من اهل التوحيد حتى يوحد الله ويتبرأ من المشركين ولا يكون صاحب السنة حتى يتبرأ من المبتدعين ولا يكون من أهل الإيمان الكامل حتى يتبرأ من أعمال الفاشقين والمفسدين لا ولا إلا ببراء ثانياً بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الكافرين هم أعداء الإسلام والمسلمين وهم أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء حجبه المفلحين وأن من صفاتهم الجدال بالباطل لإسلاق الحق جدال بالباطل ليسقط الحق وأن لهم ذلك الحق حفظه الحق وهو الله تبارك وتعالى الحق المبين تكفل بحفظه لا يمكن أن يذهب من الأرض بل يبقى من يحمله وإن قل عددهم وفي الحديث لا تزار صائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فهم يجادلون بالباطل جادل الرسل أكملوا الخلق نصحا وإيمانا وعلما وتبليغا فقد الله بواتنهم وبواهرهم ونصرهم أيدهم بأنواع النصر المعجزات البرهانية وأيدهم بما أنزل عليهم من الوحي فتصدى الكفار في كل زمان ومكان للرسل واتباع الرسل يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق أي ليزيلوا الحق بجميع معالمهم فبين الله لنا في القرآن حال أولئك الكافرين وأقائد أولئك الكافرين المغتلين لنأخذ العظة والعبره فلا نكون مثلهم في الإعراض عما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وفي, وفي الوقوع في المعاصي التي أهلكهم الله بسببها فالمعاصي سبب للهلاك والشقاء حتى ولو كان من يفعلها المسلمون يدينون فعل المعاصي بدون خوف من الله ولا استحياء هم على أعظم الخطر العاصي أغرب ربه قبل أن ينظر إلى المعصيه العاصي بكونها كبيرة أو صغيرة قبل أن ينظر إلى المعصيه ينظر إلى من عصى عصى الله والله عز وجل يجب أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى وهكذا يفعل المؤمنون الشاكرون الذاكرون في كل زمان ومكان اذا الجدال بالباطل من علامات الكافرين ومن اخلاقهم وعقائدهم فذمهم الله في آيات متعددات ومنها هذه الايه ويجادل الذين كفروا بالباطل ليزحظوا به الحق وفي قوله تعالى ما يجادل في آيات الله قل الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد يعني لا تغفر بهم بما أعطاهم الله من قوة ومن صحة وعافية وهم يتقلبون في البلاد مشارقها ومغاربها وجميع جوانبها فإن لهم يوما سيرجعون فيه إلى الله عز وجل فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد وفي الحديث إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يعني ينتكم الله عز وجل منه لأنه خرج عن طاعته وحارب جعوة المرسلين وتشبه بالكافرين في المجادلة بالباطل لإسباط الحق وأهله أهل البدع أهل الأهواء والبدع تشبه بالكافرين في المجادلة بالباطل من أجل نصرة البدعة وإسباط السنة ونصرة المبتدعين وإسباط أهل السنة الذين يدعون إليها إلى الإيمان بها وحملها والعمل بمقتباها ودعوة الخلق إليها فكل من تشبه كل من جاذل بباطل ليزيل الحق فقد تشبه بالكافرين ولكل جريمة جزاء عند الله تبارك وتعالى وفي الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم أي منهم فيما تشبه بهم فيه لذا وجب على المسلمين والمسلمات عموما وطلاب العلم خصوصا أن يبذلوا جهودهم في معرفة السنة ومعرفة ما يضاد السنة من البدع والاهواء والضلالات والخرافات والدعوات المضلله ودعوه اهل التلبيس على الناس والتعميه أن يحذروهم ولا يمكن ان يغفر الانسان الا اذا تعلم تتعلم السنه وتعرف قدر السنه وتعيش في ظلها وتعرف البدعه التي تخالف السنه سواء في العقيده او في الشعائر التعبديه او في الجهاد او النصيحه او الدعوه إلى الله او غير ذلك يجب أن يكون المسلم متعلما حتى يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الشنة والبدعة وبين دعاة الحق ودعاة الباطل فيكون فردا من أفراد دعاة الحق مخالفا ومباينا دعاة الباطل على اختلاف أنواعهم إذا في الجدال بالباطل يبحث عن حق من علامات المبطلين على اختلاف طبقاتهم وأما الجبال لإظهار الحق في صورته الصحيحة ورد باطل المبطلين فهو من صفات العلماء الربانيين وقد أمر الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أسوة الأمة فقال وجادلهم بالتي هي أحبت وقال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ففرق بين جدال بالباطل لاسباط الحق وبين جدال بالحق ليظهر نوره ويختفي الباطل الذي هو غض الحق سواء كان الباطل شركا او بدعه او معصية وظيفة العالم في كل زمان ومكان أنه يجادل بالحق ويقيم الأدلة النقلية والعقليه حتى يبرز الحق في صورته الصحيحة وحتى يرد الباطل على اهله وهم مدفورون فقد وعد الله عز وجل بالنصر لأهل الحق والهجيمة والعقوبة لأهل الباطل فقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين حق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد لمحبته للمؤمنين وجهاد المؤمنين وأعمال المؤمنين وبرغه لأعدائهم من كافرين ومبتدعين ومضللين وفساد بارز الله بالمعاصي وجاهروا بها في عالم الأرض فالحمد لله من قرأ القرآن وتدبر ما فيه من المعاني هدي إلى صراط المستقيم وكل ما طلب الهدى من الله صادقا وأتى بالأشباب زاده الله هدى كما وعد وعده الحب والذين تذو زادهم خدا وآتهم سطوا الآية آيات وما أنذر هزوا ولا الله وما آيات الله وما الحمد الله لله والصلاة والسلام على <تصفيق> لا الله وعلى وصحبه ومن قال ابن ماجة رحمه الله. الله, الله عليه وسلم في بكر بن باب ما جاء في صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووفي عن الاعمش وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا رفيعا <تصفيق> عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وقال ابو معاويه لما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاه وقال مر ابا بكر فليصل بالناس قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير يعني رقيق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت عمرا فصلى بالناس فقال مرواب أبا بكر بل, بل يصلي بالناس فإن كنا صواعبات يوسف قال فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تقطان من الأرض فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما كان قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بابي بكر والحديث صحيح قال حد لنا أبو بكر بن أبي شيبان قال لنا عبد الله بن نمير عن اشاره عن ابيه عن عائشه قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في فكان يصلي بهم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه فخرج والى ابو بكر يؤم الناس فلما راى ابو بكر استاخر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك ما عنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابي بكر الى جنبه وكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابي بكر والحديث صحيح قال رسول على عدنان رسول الله الى الجنوبيه وعلى مانع عبد الله بن داروود <تصفيق> فلا حددنا نصر بن علي الجهومين قال ان عبد الله بن من كتابه في بيته قال حددنا اكل أبو القاتل وكذلك يمع كتاب الوفاه انتهى ولم في كتاب النسائي الصورة وره عبد بن حليد بمسهده قال حد محمد بن المغضل قال حد عبد الله بن داوود وذكره بزياره الطويرة لاخره كما في زوائد المسهد بالحجرة بن بن محمد بن عباد بن عباد بن, عباد بن عباد المهنبي وزيد بن وزيد ابن أهزم الطائف ومحمد بن يحيى الأجزي كلهم عن عبد الله بن داود به وله شاهد بالصحيحين وغيرهما من حديث آيشة وفي بطرج يهادى بين الرجلين أحدهما العباد والحديث الصحيح حدثنا علي بن محمد ونحدثنا وفي عن إسرائيل عن أبي إخشاق عن الأرقى بن شرحبين عن ابن عباد قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضه الذي مات فيه قال لي عائشة فقال ادعوا لي عليا قالت عائته يا رسول الله ندعو لك ابا بكر قال ادعوه قال ادعوا قالت حفصه يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعوه قالت ام قبل يا رسول الله ندعو لك العباس قال نعم فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر راى فقال قال عمر فقوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاه فقال مروان ابا بكر فليصل بالناس فقالت عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رقيق حسر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو امرت عمر يصلي بالناس فخرج ابو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه فخرج يوادى بين رجلين فرقاه تخطان في الأرض ولما راه الله يصبح بأبي بكر فذهب ليستقر فأوفأع إليه النبي صلى الله عليه وسلم أين كانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلت عن أميره وقام أبو بكر فكان أبو بكر أسم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمون بأبي بكر قال ابن عباد وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ جابطه بكر قال وكيه وقل السنة قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك قال الألباني حسن دون مكر آله قال البصيري هذا إسناد صحيح ورجاله ذي قاة إلا, إلا عن أبا إسحاق والمؤمر عبد الله السبيعي اختبط باخره وايضا كان يدلس وقد من العنانة لا سيما فقد قال البخاري لم يذكر أبو إسحاق سماع من أطم بن شرحبيل قلت رواه الإمام أحمد في مسجده بالحديث بن عباس أيضا وراه أبو بكر بن أبي شيفة في مسجده وقال ابن عباس إلى آخره دون باقيه وقال وقال وقال بالإزناد وراه أبو بكر صغيري عن أسن بن سبيان عن محمد بن عبد الله بن نمير وقال أبي محاوية عن الأعمى لعن أبي إسحاق به وأصله بالصحيحين بالحديث عبيد الله بن عبد الله بن ببعضه بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله هذه الأحاديث فيها بيان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وما جرى وما جرى أثناء مرضه من الأوامر والوصية وبيان حال الناس إذ أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم فاجعة فجعة بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اندهشوا يوم موته عليه الصلاة والسلام اندهشوا و بعضهم طيب مصدق بأنه مات حتى جاء أبو بكر وكان خارج المدينة جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجأ فراه وقبله وقال تبت حيا وميتا أما الموت التي ذكر الله فضت وخرج إلى الناس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 وتلا عليهم قول الله عز وجل ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا أستهجد الله الشاكرين فعرف الناس حتى قالوا قال بعضهم فأن هذه الآية ما سمعناها إلا من لسان أبي بكر فلحضاره الدنيا عند الله عز وجل اخذ خيره الخلق قتلهم الى الحياه البرزخيه حياه الرضا وحياه النعيم ففي اثناء المرض كان هم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه لقولها عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة حبب إلي من دنياكم النسى والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حزبه أمر من الأمور فجع إلى الصلاة وفي أثناء المرض والشداده عليه إذا افاض لا يسأل إلا عن الصلاه لا يسأل عن شيء غيره هل فالصلى الناس لأن لها بدر عظيم في ميزان الشرع عند الله وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام والصالحين من عباد الله لها بدر عظيم الصلاة لا شيء من صلاة الجماعة امام وماموم وعمارة المساجد فلما وجد خفة ذهب الى المسجد يتهادى بين رجلين نجا. وقد ام الناس ابو بكر بأمر منه والحاح فيمن يعتبر لابي بكر بانه رجل اشيف لا يستطيع ان يصلي بالناس اذا كاب مكاب الرسول عليه الصلاه والسلام اجلالا للرسول ولكنه صمم الا ان يؤم الناس ابو بكر الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قال أبو بكر صدقت وقلت انتذبت واشتبت النصيحة لحائشة رضي الله عنها وحفظة اشتبت النصيحة قال إن كنا صواحب يوسف اشتد في النصيحة لئلا يكثرنا يكثر المراجعة وكل شيء في موضعه حكمة الشدة في موضعها حكمة في الدعوة واللين في موضعه حكمة فلا تفسر حكمة باللين فقط بل الشدة في الكول والغل في المناظره لمن يستحق ذلك من الحكمة فأما القوم أبو بكر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يهذا بين الرجلين فأراد أبو بكر أن يرجع ليكون مأموما فأشار إليه بالبقى وجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره وأبو بكر عن يمينه فكان لأمر الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وهم قيام وأبو بكر يبلغ الناس يبلغ الصفوف فهم يبتدون بسماع أبي بكر تكبيرا وتشميعا وصراءة اتق اجهدنا الصلاه وفي هذا هذه الاحاديث من الفقه امور الامر الاول نسخ صلاة ال إذا اقتدى بإمامه وهو جالس نصف صلاته وهو جالس وكان أول أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل الإمام جالس أن يكون المؤمومين جلوس جميعا فهذا يعتبر نصف فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو إمام وكان القوم كلهم قيام ولم يأمرهم بالجلوس وهو آخر الأمرين منه لذا نأخذ شكر وهو أن الإمام إذا فل جالسا فالناس المؤمنون يصلون قياما هذا أمر وهو مهم جدا لأن المسألة فيها خلاف طويل ثانيا في تصميم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤم القوم أبو بكر دليل على أنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يوجد من هو مثله في الفضل وهذا بإجماع ثالثا أن فضله عند الله وعند رسوله وعند الصالحين من عباد الله لا يشعر بنقص في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم الخلفاء عمر وإثمان وعلي لا يشعر بنقص في حقهم أبدا لكنه أفضلهم والأمر الثالث أنه هو الاولى بالخلافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون هو الإمام لأم الناس في أعظم عبادة وذلك دليل على أنه يرى وجوب خلافته وان لا ينازع لأنه رضيه للناس وصمم على ذلك في أعظم عبادة وهي الصلاة لذا من فقه عمر رضي الله عنه أنه لما بايع ابا بكر وكان أبو بكر غير راغب في الخلافة يريد أن يتحملها غيره قال عمر رضيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لديانا فبايعه لا تتابع الناس وهذا من الفقه العظيم للفاروق رضي الله قال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا يعني فقدمك في الصلاه اماما افلا نرضاك لدنيانا بلى لابد من الرضا وهذا الامر من الادله على انه هو الاولى بالخلافه وأن الخلافة بوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام واختيار اختيار جاءت ماءة الى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته في حاجة فوعدها أن تأتيه قالت فإن لم أجدك قال لها أتي أبا بكر يعني إذا مسك تقول إذا لم أجدك يعني إذا مست قال أتي أبا بكر وهذا من الأدل أيضا على تعيين أب أبي بكر ليكون خليفه للمسلمين وجعل الله في خلافته الخير بحذافيره وإن كان ابتليا في خلافته بأهل الردة إلا أن الله عز وجل نفره وكتب الشهادة كتب الشهادة لمن كتبها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم جاهدوا لتبقى راية الإسلام عالية وتبقى كلمة الحق مرفوعة ويندحر الباطل أهله فنصل الله على أهل الردة جميعا فاستوصلوا من قتل منهم قتل ومن عاد إلى الإسلام عاد إلى الإسلام ومن هنا لا يكون كل مرض يعوق الإنسان عن صلاة الجماعة انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاذى بين رجلين يمسك على هذا ويمسك على هذا ورجلاه تقطانه الأرض ليصلي يا جماعة واليوم كثر تثاكل تثاقل الرؤوس والكسل لضعف الإيمان في كثير من الناس فتراه وهو صحيح قوي يتمتع بنعم الله ويهجر بيوت الله. هذا من ضعف الإيمان وضعف العقول طب. أحسن الله إليكم يقول السائل ما قولكم في البدعة العملية هل تخرجوا صاحبها من دائرة أهل السنة والجماعة إذا بدعة المولد أم لا أصلوا لنا الجواب ليزول اللفس والإشكال أسأل الله بكم السنة وطمع بكم البدعه بدعة المولد ذكر فيها الخلاف بين العلماء وهذا الخلاف فيما إذا كان في المجلس الذي يعقدونه رجال لا نساء ولا شيء من المحرمات أباحه بعض الناس ولكن بدون دليل ومنعه جمهور أهل العلم وأهل التحقيق منعوه ولهم أدلتهم كالشمس ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد الرسالة عاش 23 سنة ولم يحتفل بليلة مولده أبدا فلو كانت مشروعه او فيها مصلحة لفعل ذلك وجاء دور الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يعرف عن واحد منهم أنه احتفل بليلة الميلاد وفعل فيها مثل ما يفعل هؤلاء الخرافيون إذن الأدلة قائمة على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي ولا يفهم من هذا أن الناس ما عرفوا قدر الرسول قدر الرسول عند أهل الإيمان قدر الرسول عند أهل الإيمان يحبونه ويجلونه فوق محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولما قال عمر يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال حتى الآن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال أنت الآن والله أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر اكتمل الحق للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن المولد هذا وما يحدثه من يقيمه في بعض البلدان الإسلامية من الاجتماع وحضور النساء والرجال وأشياء وقصائد قراءة البودة وفيها من الشرك الأكبر وغير ذلك كل ذلك يدل على أنه حرام ومنكر لا يجوز لأحد أن يشارك فيه أبدا هذا فيما يتعلق بحكم المولد وأنه من الأمور المبتدعه العملية ومن فعله لا يصنف مع الطائفه الناجيه المنصوره يصنف مع أهل البدع ولكن من فعل المولد لا يحكم عليه بالكفر وإنما يحكم عليه بالبدعة ويكفي في خطر البدعه أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال وكل بدعة ضلاله وفي رواية وكل ضلاله في النار فالبدعة ليست بالأمر الهيئ حتى يستهان بها وإن لم تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، وفاعله يصنف مع معه البدع ولا ولا يصنف مع الطائفة النادي الموصورة إلا أن بدعته هذه لا تخرجه من دائرة الإسلام. طويل الشيخ رجل يشتئل. الشيخ بالنسبة ليلة الإسراء والمعراج. أيضا ليلة الإسراء والمعراج يعني. من كذلك من البدع إحياء ليلة الإسراء والمعراج التي ما علمت في التاريخ لكنهم حددوها بليلة 27 في رجل وهذا لا أصل له وحكمها حكم المولد وهكذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان سموها شعبانية البدو وغيرهم أمر محدث كل هذه المحدثات نعم يكون السائل رجل يشتغل في تصنيع وبيع الفحم ويأتيه الناس يشترون منه لأجل القطف وآخرون يشترون لأجل الشيشة وآخرون لا يدري عنهم هل يجوز له أن يستمر في هذه الحرفة؟ نعم استمر في حرفته ليكسب قوته وقوس من يمون ومن عرفه بانه يشتريه ليستعين به على حلال مباح باع منه ومن جهل حاله لا يساله ومن علمه يقينا بانه لا يستعمله إلا للشيشة المحرمة فلا يجوز له أن يبيع منه فإن باع منه فهو معين له على معصية فليحذر. نعم. إذا علم تيبن أو غلب على ظنه بأن هذه البضاعة يشتعان بها على الحرام فلا يجوز له وإن علم بأن الناس ينتفعون بها في أشياء مباحة فلا حرج عليه لابد من لا لابد من النظر حاجة الناس إلى الفحم حاجة الناس إلى الفحم الموسى فلا نقول لا يجوز لأحد أن يسعط هذه الحرقة فالحب المسلمين ضرر بسبب أن بعضهم يستعملوا هذا الحرام إذا كان غالب غالب عن البلد الذي يتبع في هذا الحرام إذا كان غالب من يتحول عن المكان الذي يغلب على ظنه أنه يستعملها في حرام سؤال من يقول ما هو ضابط سجود السهو هذا السؤال عن هذا السؤال وسجود السهو مفصل في كتب الفقه الإسلامي السهو إما لزيادة في الصلاة أو لنقص في الصلاة أو لشك في عدد الركعات ورشده إلى أن يرجع إلى كتب. الفكر حتى يأخذ التفاصيل منها شائر ايضا من الامارات يقول ما قول طبيعتكم بمن يصلي بمكان به خليط من الطوائف كتب لغيين والإخوان وهذا سبب له فتنة وسلام الناس عليه هذا فيه تفصيل اولا صلاة الجمعة والجماعة لا بد منها لا بد منها ولو وراء مبتدع او بجنب مبتدع اذا لم يوجد مسجد يكون امامه صاحب سنة او لم يو او يوجد مسجد ولم يستطع ان يذهب اليه له ان يصلي وراء الامام المبتدع ومع جماعه البدعه واسمهم عليهم وأجره له بحسب ما يقوم بكلبه من محبة للسنة وبوغل بدا ولا يجوز أن يسجد الجمعة والجماعة فيصلي في بيته بسبب أن هذا المسجد فيه مبتدعين فلا بد من التفصيل. أما إذا وجد إمام السنة ومسجد السنة وهو قادر على أن يذهب إليه فلا يجوز له أن يزاحم المبتدعين أو يصلي وراء من مبتدع سواء من الإخوانية أو من السرولية أو من التبلغية أو من أي فركة من الفرق الهالكة قائل من فرنسا يقول هل أحكام الجرح والتعديل في علم الحديث تختلف عن أحكام الجرح والتعديل في الحكم على المستدعات المبتدع مجروح صاحب البدع أتى بما يجرحه وقد كان العلماء واهل الحديث لا يرون عن أهل البدع إلا فيما هو خارج عن موسيق بدعهم إذا احتاجوا إليه إذا احتاجوا إليه بحيث ما وجدوا الحديث إلا من طريقه ينظرون علاقة النص ببدعة المبتدع، فإذا كان مما يساعده على نشر بدعته ما يرون عنه، وإن كان لا علاقة لهذا الحديث ببدعته التي يدعو إليها، أخذوا بالحديث لئلا يضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن المبتدع درسه، وأنه مجروح وأن صاحب السنة إذا سلم من أسباب الجرس الأخرى فهو الثقة وهو العدل وهو الذي يأخذ عنه الإنسان الحديث وهو مطمئن يقول السائل هل يوجد من الأنبياء من لم يذكر في القرآن وذكر في الأحاديث النبوية في الشريفة نعم قد يوجد في الأحاديث الأنبياء ما لم يوجد في القرآن دانيال نعم سائلة من فرنسا تقول أنها تعيش في فرنسا والمكان الذي هي فيه الناس مفتونون بلف الباب لكنه يجيب النظر وهي لا تلبس النقاط هل تقول هل ممكن أن نلبس غير الجلباب لكنه ساتر للعورة كل ما قطل الجسم عن أعلى الرجال كفر تكون جلبابا قطل جسم بما فيه الوجه الوجه عورة على الصحيح وأنه محل الزينة ومحل الفتنة إذا كانت المرأة تواجه الرجال بوجهها، فماذا بقي خافيا إلا العورة؟ كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، والإحرام يجب على المرأة ان تكشف وجهها لأن إحرامها في وجهها إذا كانت خالية او مع محارمها فقط، وكان. أصحاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهن الرقبان شدلوا الخمار على وجوههن وإذا تجاوز الرقبان كشفوا عن وجوههن مما يدل على أن الوجه عورة وهو عورة الحقيقة شرعا وعفلا وعرفا. سؤال الأخير سائلة من كندا تقول أنا فتاة ننجب لي مولود وأسكن بعيدة عن جدي وجدتي وقد طلب مني أن أرسل لهما صورة للمولود الجديد وأكد علي ذلك وغضبا علي عندما أخبرتهما برفضي لتصوير ابني فهل يجوز لي أن أصور ابني وأشتريط عليهما ان يمزقاها بعد المول إليها لا يجوز لها أن تصور ولا تلبي هذا الطلب جعي النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق وتبين لجدها وجدتها هذا الحديث وترشدهما وإن أمكنها أن تحمل ولدها وتسافر إن أمكنها مع محرم إلى زيارة الجد والجدة فيحصل اللقاء وينضوان الولد يعني شخصيا بدون تصوير قص غير بدوني صلى الله عليه وسلم. <تصفيق>